الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملئ يوم الثين إياك نعبد وإياك نستعين دِينًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ هَنَّأْتَ عَلَيْهِمْ أَيْرِ الْمَغْضُوبِ ليس له ذافع من الله ذي المعارف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة صبرا اميل انهم يوم له بعيدا ونر فريب يوم تكون السماء كالنحل وتكون الجبال كالعن يَوْمَ نُدْخِلُ يَوْمَ الذَّلِمِ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَا ألا إنها نوع نزاعة للشوا تدعو من ذبر and even tell الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم طاط الذين تنعمت عليه واخذنا لرضها وحقا واذا لوط متى القى ما فيها ذهبت خل So feiadão no mu só voz الله قسم بالشفق <تصفيق> وعلى الليل وما وسقى القبر إذن تسقى لتركهن طابقاً عن